هجوم والجبان والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم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 يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَشَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ